الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واصل الحديث أيها الأحبة عما ابتدأته في الليلة الماضية من الكلام عن بعض الجوانب العامة التي تتعلق بهذه السورة الكريمة وهي سورة البقرة فأتحدث عن قضايا قليلة وأكتفي بهذا لنتحدث عن الفوائد المستنبطة إن شاء الله من هذه السورة وإلا فإن هذه المقدمات يمكن أن تطول جدا لمحتوى عليه هذه السورة العظيمة من المعاني والأصول الكلية لهذا الدين وليس المقصود أيها الأحبة هنا والاستيعاب وإنما لنعيش مع هذه الهدايات لكن لعل من المفيد الإشارة إلى بعض هذه الجوانب العامة وقد ذكرت في الليلة الماضية كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله مفصلا فيما يتصل بترابط موضوعات هذه السورة بطريقة تحتاج إلى شيء من التمعن والنظر والتأمل ولا يكفي أن تمر على الأسماع مرورا عابرا وممن تحدث عن ذلك أيضا وأشاروا إلى شيء من وجوه الارتباط بين هذه السورة وبعض السور من القرآن التي جاءت بعدها الشاطبي رحمه الله فبعد أن ذكر أن هذه السورة الكريمة قد قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام يشير إلى المعنى الذي ذكرته من قبل من أن القرآن المدني منزل في الفهم على القرآن المكي فيقول قواعد سورة قواعد التقوى في هذه السورة سورة البقرة مبنية على قواعد سورة الأنعام الأنعام مكية والبقرة من أوائل السور النازلة في المدينة يقول فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتها وإن تبين في غيرها تفاصيل لها كالعبادات التي هي قواعد الإسلام والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها والجنايات من احكام الدماء وما يليها هذا كله في هذه السورة الكريمة سورة البقرة وذكر أيضا أن حفظ الدين الذي هو رأس الضروريات الخمس وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها يعني أن هذه السورة قررت هذه القواعد الخمس التي يقال لها الضروريات الضرورات الخمس هي التي لا قوام لحياة الناس إلا بها بمعنى أن حياتهم إذا فقد ذلك منها بقوا في تهارج وفي حياة لا يمكن أن تستقيم بحال من الأحوال ضرورات الخمس فإن هذه الضرورات الخمس أطبقت الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم على تقريرها وتثبيت دعائمها من جهة الوجود ومن جهة العدم فهذا كله مضمن في هذه السورة عن تقرير هذه الضروريات وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل يعني ما جاء في سور أخرى لم يرد في هذه السورة فهو من مكملاتها فغيرها من السور المدنية المتاخره عنها مبني عليها هذا كلام الشاطبي يعني إذا أردنا أن نفهم القرآن بصورة صحيحة فننزل سور القرآن المدنية على سورة البقرة فهي التي تقرر الأصول ثم بعد ذلك يذكر أن هذه السور إذا نزل بعضها على بعض في الترتيب كما جاءت في النزول تجد أن بعضها يقرر ما ذكر في السور الأخرى وقد يكون شارحا له وموضحا له فهي هكذا حذو القذة بالقذة ويذكر أن معرفة مثل هذا هو من أسرار علوم القرآن وأنه بحسب المعرفة به تحصل المعرفة بكلام الله تبارك وتعالى هذا ما ذكره الشاطبي رحمه الله على كل حال الحاصل لو أردنا أن نلخص حاصل الموضوعات التي جاءت في سورة البقرة فإننا نجد في أولها ذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين ثم ذكر أوصافهم وهذه السورة في أولها تضمنت ذكر الطوائف والأصناف أصناف الناس فقسمتهم إلى ثلاثة أقسام أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق كذلك جاء فيها الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى ثم ذكر الدلائل الدال على استحقاقه للعبادة فهو الذي خلق وأعطى ورزق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره فهو كما يقول الشنقيطي رحمه الله بأن ذلك مضطرد في القرآن أن من خلق هو الذي يستحق أن تصرف العباده له وحده دون ما سواه تجد ذلك في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى كما أن هذه السورة ذكرت خبر البداية بداية الخلق من أين جاءوا؟ هناك من يتحيرون في المبدأ كما يقول الشاعر النصراني أو الشاعر الضائع المعروف أو شاعر من المعاصرين قال له إيليا أبو ماضي يقول جئت من أين؟ لست أدري ولكني أبصرت قدامي طريقا فمشيت ثم يتساءل لماذا جئت؟ إلى أين المصير؟ كل ذلك يجيب نفسه يقول لست لست أدري فهو لا يعلم من أين جاء ولا لماذا جاء ولا لأي شيء يصير وينتهي به المطاف هذه السورة ذكرت بداية خلق آدم وما وقع له مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام والتكريم الذي حصل وسجود الملائكة له تعليم آدم الأسماء كلها بخلاف أولئك الذين يقررون أن أصل الإنسان أنه قرد ويقولون بنظرية التطور ويبنون عليها أشياء كثيرة جدا يعني نظرية التطور هي لا تقتصر على القول بأن أصل الإنسان قرد نظرية التطور شاملة عامة فهم يقولون مثلا في نظرية التطور بأن البشرية تطورت فيذكرون العصر البدائي والعصر الحجري والعصر البرونزي والعصر كذا هذا كله من فروع نظرية التطور وهذا الكلام غير صحيح فإنه لا يوجد عصر برونزي ولا عصر حجري ولا عصر وإنما الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في احسن تقويم وعلم آدم الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وعلمه ما يحتاج إليه وخلق لبني آدم ما في الأرض جميعا وعلمهم صروف المعايش وقامت أمم وحضارات أخبر الله تبارك وتعالى عنها وأن الذين خوطبوا بالقرآن لم يبلغوا شأوى هؤلاء ولم يحصلوا تحصيلهم ولم ينالوا ما ناله أولئك من العلوم والمعارف والعمران والقوة والتمكين قوة الأبدان وقوة أيضا قوة العمران وقوة أيضا الجيوش وما إلى ذلك مما يكون به التمكين عادة فهذا كله بينه القرآن ذكر كيف هبط آدم إلى الأرض عليه الصلاة والسلام وما وقع له مع ابليس أيضا والعداوة الحاصلة منذ ذلك الحين بين آدم وذريته مع إبليس واستخلاف آدم في هذه الأرض وتوبة آدم عليه الصلاة والسلام وقبول هذه التوبة ولعن ابليس وطرده من رحمة الله تبارك وتعالى ثم يذكر بعد ذلك في سياق طويل خبرة بني إسرائيل ويذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذي اتفقت عليه جميع الملل من أولهم إلى آخرهم وتنازعته الطوائف المشهورة اليهود يدعون أنهم يتبعونه وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يهوديا والنصارى يدعون اتباعه ويقولون بأنه كان نصرانيا فرد الله عز وجل عليهم وأبطلاً ذلك كله أخبر إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان على الإسلام وأنه كان حنيفا وأنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا ورد على هؤلاء وذكر خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبناء الكعبة ودعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمكة وما وقع له مع ولده إسماعيل وكذلك ذكر وصيته لأبنائه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكذلك وصية يعقوب صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد إلى آخر ما قص الله تبارك وتعالى من خبرهم فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام وليس اليهودية ولا النصرانية كذلك ذكرت جملة من الأحكام الكثيرة المتعلقة بالعبادات من صلاة وصدقة وصوم وحج وكذلك المعاملات كالربا والدين والرهن وما يتعلق بشؤون الأسرة من النكاح والطلاق والإلاء والعدد وغير ذلك من الأحكام كذلك ذكر فيها خمسة مواضع من الدلائل الدالة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى كما في قتيل بني إسرائيل هذه يذكرها العلماء دائما خمسة مواضع فقط في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فاحيا الله عز وجل بهذا القتيل بجزء من البقرة ميت لو ضرب بشيء حي لربما قيل اكتسب الحياة من حياة هذا الذي ضرب به لكنه أمر أن تذبح هذه البقرة ثم بعد ذلك يضرب بجزء قد فارق الحياة من هذه البقرة فتعود له الحياه فهذا دليل على قدرة الله على احياء الموتى كذلك خبر بني إسرائيل لما اخذتهم الصاعقه فماتوا على القول الراجح فاحياهم الله تبارك وتعالى وذلك انهم قالوا ارنا الله جهره وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره وهذا في السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم لميقات ربه وكذلك اولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم وكذلك خضر الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه كذلك قصه إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع الطير حينما قال ربي أرني كيف تحي الموتة فعلمه ربه كيف يصنع وأخذ هذه الطيور التي ذبحها وجزأها وقطعها وجعل على كل جبل منهن جزء قال ثم ادعهن ياتينك سعيا كما سيأتي في التعليق عليه إن شاء الله تعالى ياتينك سعيا بحيث لا يبقى فيه شبهه أن الله أعادها للحياة مرة ثانية وجاءت تسعى إليه سعيا هذه خمسة مواضع كذلك ذكر فيها من أخبار بني إسرائيل العجيبة قصة طالوت عليه الصلاه والسلام وسياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى وفيها من العبر والعظات كيف أن الناس يطلبون اشياء احيانا فإذا تحققت لهم زهدوا فيها وتلكؤوا وتباطؤوا عن النهوض بموجبها وشكر هذه النعمه يطلبون اشياء ويقولون ما لا يفعلون وهذا يقع كثيرا للناس في القديم والحديث كذلك ذكر خبر الذي حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه أن آتاه الله الملك أذا كله في هذه السورة مع ذكر أصول الإيمان انظروا إلى أولها الذين يؤمنون بالغيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومن هذا الغيب كما جاء في آخرها في الكلام على المناسبة يأتي إن شاء الله في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون تفاصيل جمل الإيمان وأصول الإيمان التي أجملت في أول السورة أما ما يتعلق بوجه الارتباط مع السورة التي قبلها وهي سورة الفاتحة فهذا إنما يقول به من يقول بأن ترتيب السور متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين يقولون بأن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم فالأصل أنهم لا يعتدون بالمناسبات بين السور إلا في قليلة قالوا مهما يكن من أمر فإن ذلك الترتيب إنما رتبه الصحابة رضي الله عنهم لاعتبارات صحيحة راعوها فقال بعض هؤلاء بالمناسبات بين السور لكن كما قلنا بأن ما أجمل في سورة الفاتحة جاء تفصيله في سورة البقرة وفي سائر سور القرآن ويمكن أن يضاف على ذلك كما قال بعضهم بأن العبد لما قال اهدنا الصراط المستقيم كأنه قيل له ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا هو الصراط المستقيم ولذلك بعض العلماء فسر الصراط المستقيم كما قال جماعة من السلف ما هو الصراط المستقيم قالوا اتباع القرآن وبعضهم قال الإسلام وبعضهم قال اتباع السنة وذلك يرجع إلى قول واحد لأن اتباع القرآن هو الإسلام واتباع السنة هي شارحة للقرآن فذلك يلتئم بقول متحد فهنا كأنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم قيل له ذلك الكتاب لا ريب فيه وفيه مطلوبك وبغيتك وأربك وحاجتك فهذا هو الصراط المستقيم هدى للمتقين القائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم هم أهل التقوى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بخلاف أهل الغضب وأهل الضلال هذا وجه الارتباط بين الفاتحة وسوره البقرة عند القائل بذلك في اعتبار المناسبات والله تعالى أعلم وصلى الله نبي محمد عليه وصحبه السلام عليكم